الملوك المؤمنين ليزدادوا إيمانًا مع إيمانهم، ورَجَعَ الْجُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنّة تجري من تحتها الأنها، تجري من تحتها الأنها رُقَالِدِينَ فيها ويُكَفِّرَ عَنْهُمْ وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات الضالين لله ظلم السوء عليهم وأعد لهم جهنم سائت نصير ولله جنود السماء والأرض وكان الله عزيزا حكما إن أرسل لك شهدا ومبشرا نذيرا لتأمنوا بالله ورسوله وتعبدروه وتوقروه وتسببوه بكرة وأصيلا